صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما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 آمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لقد جاءكم, ال... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ أَنِ ابْتَغَاءَكُمْ خَيْرًا ۖ يُرِيدُ لَكُمْ مَا لَمْ يَتَمَنَّوْهُ بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله اكبر الله